او ثلاث يعني اساسات نمرة واحد يقيم بالقلب اثنين اقرار باللسان ثلاثة تصديق بالعمل وكنا بنتكلم في التصديق بالعمل توقفنا عند قول الله عز وجل في سورة النساء يا ايوالذين امنوا امنوا وقلنا هنا معناها اثبتوا اثبتوا على هذا الايمان يا ايوالذين امنوا امنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القرآن وقلنا نزل لأنه نزل منجما على مدى 23 سنة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه وفي قراءة فرقناه لتقرأه على الناس على مكس يعني على مه ونزلناه تنزيله وكما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لو لا نزل, نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك إنه ما نزلش جملة واحدة لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق يعني ولا يأتونك بالشبه أو حج إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا سورة الفرقان والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إن كانت الكتب كلها تمزل مرة واحدة يعني ومن يكفر بالله كنا نقفين عند الآية دي وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يكفر يعني ايه؟ الكفر هو ايه؟ الكفر هو حتى من كلمة يعني جاية من كلمة في اللغة العربية كفر كفر يعني غطى يعني دارة يعني ستر يعني, زي يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الفلاح الفلاح اللي بيزرع الارض في سورة الحديد قال اعلموا انما الحياة الدنيا لعبنوا له وزينة وتفاخر بينكم وتكاثرن في الاموال والاولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفارة نباته الكفار هنا اللي هم الزراع فليه سموا بالكفار لأن الزارع بيكفر الأرض مش معناها كافر بالله لا. يكفر الأرض يعني بيغطي الأرض يعني بيحرط وبعدين يحط البذرة وبعدين يغطي عليها يغطي, اهو اهو يغطي. فعشان كده قال يعجب الكفارة نباته اللي هم الزراع يعني ثم يهجوا فطرهم الصفرة ثم يكون حطامة وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله الى اخر الايات فانا كنت بس عادة استداد الكلمة يعجب الكفار نفات اللي هم الزراع يعني فاللي بيكفر ايمانه يعني بيغطي ايمانه يبقى كافر عشان كده حتى بالانجليزي بيسموها كفر والفرنساوي كوفري يعني ايه يعني الاصل فينا الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لكن الأساس فيه الفطرة يبقى اللي بيؤمن بالله ما يغطيش إيمانه يعني يبقى ما يغطيش إيمانه يعني يبقى إيمانه بالله تبارك وتعالى قوي وواضح وصريح ويفتخر ويعتز ويعتز بهذا الإيمان كان الصحابة يعمله كده دايما يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما راح يستلم مفاتيح القدس وكانت دور عليه ان يمشي ان كانت الركايب اللي معاهم مش كتير فهو ماشي جاءت امامه مخاضه يعني بركت ميا كده فخلع البلغة بتاعته الحزاء وماشى فيها شمر هدومه كده وماشى فسيدنا ابو بايد من الجراح بيقول له يعني يا امير المؤمنين لو رأوك لا استقلوك كده بالمنظر ده ده امير مؤمنين جاي واستلم افاتيح قدسه جاي مشمر رجله كده وقالع الجزمة بتاعته بتاعته فقال يا أبا عبيدة إن كنا أذل قوم تنسحنا كنا إيه فأعزم الله بالإسلام فلا نبتغي العزة في سواه والله لو قالها غيرك يا أبا عبيدة أوجعته ضربا لو كان حد غيره كنت عرفته أقول له يعني عرفته على إزاي يعني إن كنا أذل قوم فأعزم الله بالإسلام فدي عشان نقولها لازم الإنسان يكون معتزب دينه معتزب إسلامه وبيعلم إيمانه بالله تبارك وتعالى هذا الاعلان يكون زي ما قلنا في صوره العمل اللي هو القاعده الثالثه تصديق بالعمل تصديق بالعمل لان الحقيقه موضوعتنا النهارده الفصل اللي الناس عاملاه النهاردة الناس عاملة فصل في الإيمان بين أول عمل بمعنى تلاقي الواحد من دول يقولك أنا مؤمن ده أنا الإيمان طفع في قلبي هاتلك حاجة أخذ فيها لو معاك يا سلام ده أنا إذا ما عندكش فكرة بقى. أنا أقول حكي لك أنا الإيمان بقى ويقعد يتكلم كلام طيب تعال بص في الفعل بتاعه كده. بص في فعله بيصلي ملتزم بأحكام الإسلام تكلمك عن الأسلاق وعن الدين وعن الإيمان اللي مش عارها وأنت محجبة. ها سبحان الله يكلمك عن الدين والايمان ويقول لك انا مؤمن وحجت وبحج في السنة 3 اربع مرات ما عرفش ازاي دي المهم يعني اما ده ما انت بتعرفش بروحه فين الله واعلم كمان اقول لك واحد مرة كان عمليم اه حديث فبيقولوله انت حجت كم حجة قال 7 حجات انه ما شاء الله طب واحلى حجه فيهم ما يضحكش عليك اللي كانت في السعوديه لا دي جميله جدا عشان كده ان شاء الله هكررها كل حجة ففي ناس ما تعرفش بتروح فين المهم يقعد يتكلمك عن الايمان وعن البتاع وبعدين تبص ايه يقول لك تاجر والبضاعه بتاعتك اخبارها ايه لا مضروبه طبعا ومتنيهه ب 60 ميله اه بس خلي بالك اصل دي تجاره والتجاره شطاره ما مت... تبص مت... ما تدخلش الامور في بعض الايمان لوحده وبص حتى... هو, هو كل حاجه هتقول لي دين ايوه إيمانك هو اللي بيحركك بيحركك في الأمور البسيطة في كل الأمور مش بسيطة و تبين عظمة إسلامنا صورة الأنعام في آخرة قل إن صلاتي, ونسكي. قل إن صلاتي ونسكي يعني أدي الشعائر وعدي الشرائع ومحيايا مش حتة منه ومحيايا حياتي كلها وما ماتي كون في سبيل الله قل إلا صلاتي ونسكي وما حياي لله رب العالمين ده التوحيد مع أحد لا شريك له ده بمزاجك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حذار أنك تفصل في الإيمان الإيمان النظري والإيمان العملي الاثنين متلخلين أنا أتحدى واحد يجيب آية في القرآن فيها آمانوا الوحداها كده آمانوا بس وخلاص إن الذين آمانوا لهم الجنه وان شاء الله ما شاء الله عليهم تجد التلازم بين الثلاثه امنوا آه. يبقى وعملوا بس مش اي عمل الصالحات الصالحات اه طب ما في واحده بتقول لك انا مؤمنه آه. اه يعني مؤمنه وبعمل ايه رقاصه <تصفيق> الله طب وايه الخيبه اللي انت فيها دي تقول اه مش مشكله بس انا رقاصه ملتزمه الحمد لله فبطلع شرعا لما اكون متوضيه وبيسألوا مرأة عاصة ما بتغنيش ليه وانت بترقصي قالك لا صوت المرأة عورعي طيب إيبقى الإيمان أيوة لابد ان وراي يكون إيه العمل آه والشرط يكون إيه الصالح الصالح ولذلك نبص في القرآن بسرعة جدا تجد التلازم دول في الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا أيوة إيه الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزلة آخر صورة الكافة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يعني الإنسان في الدنيا هنا يمل من النعيم يمل لكن في الآخر لا لا يبغون عنها حولا سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصد سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سورة التيم آيات كتير جدا تجد فيها الإيمان انت آمنت آه. يلا عليك أن تعمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد ودي بنته ها؟ اعملي لا أغني عنك من الله شيئا مش عشان أنا بوكي وأنا رسول الله يبقى خلاص لا العظمة الإسلام ومن أبطأ به عمله ها؟ لم يسرع به نسبه لما يكون انت ابوك مين حتى ولا عيلتك مين عملك فين من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه وصوره المؤمنون الله عز وجل يقول موضحا هذه الحقيقه فاذا رفق بالصور فلا انساب بينهم مش عايز معنى ابويا وامي فلان فلا انساب بينهم ولا يوم ولا يتسالون حاج يقول للثاني تعالى الحقنا نعمل كذا مفيش لا انتهى يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وسماه صاحبة اللي لمعاه في الدنيا وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حدش فاضل الثاني في الاخرة عشان كده القرآن يقول له آمنوا آه انت آمنت لا بد أن تبرهن على هذا الإيمان بالعمل سورة الكهفة في اخرها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل ايه يقول أنا بحب ربنا ونفس أبا ربنا والإسلام حلو وقرأ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عمل صورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الناس فيما الآية دي غلط الناس فيما الآية دي بتقولوا وقل اعملوا يعني اشتغلوا فايقوا بقى وخصوصا في امريكا هنا مثلا يقول لك ايه اه ده احنا بقى شغالين منين من الساعه 5 الفجر لغايه الساعه 7 بالليل شوف صليت يا حاج الظهر والعصر في الوقت ده لا مش فاضيين للصلاه ما عندناش وقت للصلاه وصلاه الجمعه والله برده اصل احنا هنا مش اجازه الله الله الله سبحان الله امال ايه بتقول الايه بتقول ايه يقول لك اه وقل اعملوا يعني اشتغلوا مين قال لك دي مين قال لك دي وقل اعملوا اي العمل الصالح الذي يرضي الله اللي منه صورته العمل الصالح صلى وصمه زكا وحج وبر والدين عمل صالح وصلة الرحم والإحسان إلى الجار والصدق والأمانة والإخلاص والوفاء وحجاب المرأة المسلمة كل ده عمل صالح هو ده اللي يقول اعماله اهو ده اللي مقصود بالآية اعماله مش اشتغله بس ايوه الشغل عبادة ماشي والصلى عبادة وبر الوالدين عبادة احنا هنفرع في العبادات زي اللي راح يحج ده الحج لقال لا لأزان بيقول لهم ايه ده قالوا ده الاذان قال الله انا هنحج ولا نصلي قال هتحج وتصلي يلا انت بتستهبل هتحج وتصلي ما هو في ناس بتستهبل زي اللي راح يحج ده وبعدين دخل على خيمه النساء بيقول استنى يا راجل انت انت راجل ايه دخلك عند النساء قال والله انا بحج عن خالتي قال طب بتحج عن خالتك تروح عند خيمه النساء لا ده نظام استهبال عشان كده بنقول اللي, اللي بيقول انا مؤمن بيقول العمل فين وريني العمل وريني ايمانك يدل عليه عملك يدل عليه عملك اوعى تفصل بينهم اوعى تفسل الله في سورة البقرة يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى بص الآية أشد العذاب طب أشد ليه ما كان يقول يردون إلى العذاب لا أشد ليه لأنه عارف لأنه يقول لك أنا مؤمن بالله طب فين العمل وريني أهو رمضان مثلا تعالى على بعض ناس صيمة أقول أنت صيمة طب مش محجبة ليه دي, دي اللي قال دي مش اللي مش اللي امرنا بالصيام هو اللي امرنا بالحجاب اللي امرك بالصيام وقال في سوره البقره كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب يعني فرض هو اللي فرض عليك في سوره النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الايه 31 سوره النور اللي بتقول لك انا مش عارفه ان في الحجاب ده يعني اللي عايزه تلبس تلبس مش عايزه هي حرة الحجاب ده مش فرض عليه مين اللي قال هتقلبها في دي من الله مين قالك مش فرض ارجعي لسوره النور الايه 31 وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن لم لم الامر منهم توكيل بخمرهن اسم الخمار وخمار ليه من ماده خمر في اللغة خمر يعني ستر وغطى وغطة فانت بتداري وتستري وتغطي عورتك عشان كده الخمره اسمها خمر اللي نبي التسطر والداري العقل فهنا وليضربنا بالخمرهن على جيوبهن ولا يبدينا زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدينا زينتهن بقى هنا إلا لبعولتهن جزة أو آبائهن أبوها طبعا جزة يشوف منها كل حاجة لكن اللي جايين بعد كده حدود العورة بالنسبة ليهم ما فوق السرة وما تحت الركبة آه لكن ما بين السرة والركبة لا اللي هي بقى آبائهن أو آباء بعولتهن يعني أبوها أو أبو جزة أو أبنائهن عيالها أو أبناء بعولتهن عيال جزة لو كان جزة متجوز غيرها يعني هي تبأ مرات ابوهم أو إخوانهن أخواء وبني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن لما تبقى واحدة زيها لكن بعض العلماء قال ما تبقاش كفرة عشان ما, ما تشوفش منها يعني الحاجات دي وترجع تصفها الشاهد يعني أن اللي فرض علينا الصيام فرض على المرأة الحجاب ها؟ فرض علينا الصلاة ما وده الانفصام اللي احنا فيه الناس فصلة في الإيمان فكرة إن, ان اللي أمرنا بالصلاة كان واحد غير اللي أمرنا بالصيام غير اللي أمرنا بالحجاب ده هو الله يا ناس هو الله عز وجل ولذلك اللي بتقولنا أنا مؤمنة بالله طيب ما هذه الآية واحد وثلاثين سورة النور الأحزاب تسعة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم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 يعمل ايه يمزيع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون يبقى ازاي واحده تقول لك انا الحجاب ايه والحجاب مش مش والحجاب ده اصله حاجه كده يعني كماليه اللي عايزه تلبسه تلبسه واللي عايزه ما تلبسوش ازاي انت مؤمنه بالله انت مصدقه بكلام الله طب الله هو بالقران قلت لك بيقول وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا ما نسلح افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وتكفرون ببعض خلي بالك الآية ما قالتش افتؤمنون ببعض الكتاب وتتركون بعض وتؤجلون بعض وتنسون بعض ولا تتبقون بعض لا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اللي الألجي هو اللي ألجي هو الله الله في ص Lucia البقرة مش كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ااا امشي شوية كده في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكراروا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شره لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا اللي كتب دي كتب دي هو الله اللي, كتب أو اللي, اللي فرض علينا أوامر الإسلام كلها هو الله هنأئي هو الإسلام طماطم بناخد الطماطمية الحلوة الكويسة ويرمل من فعصة الوحشة مفيش في القرآن وحش فعص القرآن يتخذ كله كلام الله يتخذ كله سرط البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يعني ايه يعني الكازم في السلم اللي هو إيه؟ الإسلام كافة يعني إيه؟ كافة في القراءات والتجويد ببعضها إيه الكلمة دي؟ اسمها مد لازم كلمي مثقل حتى بقولوا فيه ألفاظ تناسب الكلمات فهنا برضو وقد كلها يعني الألفاظ والكلمات تناسب المعنى فواخد الدين كله ادخله في السلم كافة خد الدين كله نلاقي بقى حياتنا كلها منضبطة على الاسلام مش بنلطش مش واخدين حتة وصيبين حتة بنعمل حاجة وعكسها بالظبط زي ما تبقى الولعياز بالله المنظر غلط رأس مثلا والعياز بالله او عري ونتوقف الان ليه عشان صلاة المغرب طب بعد المغرب يا حبيب نعود للرقصة كما كان نستكمل الرقصة إن شاء الله ونستكمل قلة الأدب اللي كنا بنعملها قبل المغرب مين يقول كده؟ إيه تلطيش ده؟ ده تلطيش اسمه تلطيش ده ما ينفعش ده ما ينفعش اللي بيقول أنا مؤمن بالله آه. تؤمن بكل ما أخبر به الله وتأخذ كل آه ممكن نغلط أنا ما بقولش إن إحنا ملايكة لا بس المبدأ الهدف ده يبقى قدامي أنا راجل إ دكتور مسلم دكتور مسلم تاجر مؤمن بالله الاول وبعد كده شوف مهنتي ايه فبطوع الحياة كلها مش مهنتي داس بطوع الحياة كلها للدين عشان امشي فيها حسب الدين وإلا حيبقى باللقش زي ما بقول ولذلك شوف رب سبحانه وتعالى سورة الزخرف يقول وما يعش عن ذكر الرحمة نقيض له شيطانة فهو له قرين يعش يعني ايه في مرض اسمه العشة الليل انه هو ايه يقول لك بشوف كويس طول النهار بس لما الليل ما اشوفش اه اهو بالظبط كده اللي واخد حته وسايب حته عنده 10 ليالي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون أو الله يطلع يقول لك ربنا وفقني الحمد لله في العمل الغلط اللي كنت بعمله انا كنت بتنال على عيني وبعمل حاجات غلط ربنا وفقني من فضل وفقك وفقك في ايه وفقك في إيه؟ إلا بالله نقيض الله شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا في الاخره بقى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا ريتك بعيد عني شوف بعد المشرقين ده فبئس القرين ينفع ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون الله في سوره الحج يقول كما انزلنا على المقتسمين اهل الكتاب يقول ايه الذين جعلوا القرآن عضين عضين يعني ايه يعني بياخدوا حتة ويسيبوا حتة يقول لك لأ ده عمل القيصر للقيصر روما لله لله الحتة دي ما فيهاش كده انا اعمل دي ما اعملش دي احنا عندنا في الاسلام لا كله يتاخذ من الله لانك مؤمن بمين بالله طب يعني ايه مؤمن بالله ها؟ يعني مؤمن بالله انه هو خالق آه. وهو معبود هو المشرع شرع عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وان بينهم بصوره الشور بينهم بما أنزل الله صوره المائده الى اخر القران العظيم كله يقولك لك تؤمن ايمان عملي ايمان يقيني بالله يظهر وينضح عليك في صوره العمل ولذلك تعال نبص احنا قلنا لك ثلاث كلمات قلنا الإيمان وايه والعمل ايه الصالح تعال بص الكلمات دي ونحاول حتى يعني نفرق بينها شوية كده مش هتنفع متعرفش تفرق بينه ازاي لو قلت ايمان من غير عمل صالح هيبقى ايمان ناقص ولو قلت عمل صالح من غير ايمان ماينفعش مايقبلش ولو قلت ايمان وعمل بس مش صالح برضه ماينفعش مردود عليك لانه مش موافق للقرآن والسنة ولانه مافوش اخلاص لله وده معنى كلمة الصالح يعني ايه كلمة صالح يعني الله لما يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى في سورة وهو مؤمن او حتى بص عمل صالحا من ذكر او انثى فضل الايه وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ده في الدنيا ولا ولنجزينهم اجرهم في الاخرة باحسن ما كانوا يعملون سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل هذا العمل من الصالحات ادي الصالح وهو مؤمن أو ايمان وعمل صالح فلا يخاف ظلما ولا هضما لما تيجي تفرق بينهم الثلاثه ما تقدرش وما ينفعش عارف ازاي اه في الحلقه الجايه ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله يعني نحاول نفرق بين الثلاثه كده ونشوف ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش نسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته